Бок 2. Шисдесят чотири. Арбагатон Васитун. Арбагатон. Заперечення один. النفي واحد. النفي واحد. Я не розумію цього слова. Я не розумію цього речення. Я не розумію, що це означає. Вчитель. المعلم المعلم. Вы розумієте вчителя؟ هل انت تفهم المعلم؟ هل انت تفهم المعلم؟ так, я його добре розумію. نعم، افهمه جيدا. نعم، افهمه جيدا. فيتيلكا المعلمة المعلمة. Вы розумієте вчительку؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ تاك، يا її добре розумію. نعم، أفهمها جيداً. نعم، أفهمها جيداً. люди الناس الناس. في rozumite ludey? Hal anta tafham al-nas? Hal anta tafham al-nas? Ni, ya ikh na duje dobra rozumiyu. La, la afhamuhum bishakl jayyid. La, la afhamuhum bishakl jayyid. صديقه الصديقه الصاحبه الصديقه في ما هيت صديقه هل لديك صديقه هل لديك صديقه نعم ما يو نعم لدي صديقه نعم لدي صديقه دوتشكا الابنه الابنه في ما هيت دوчку هل لديك ابنه هل لديك ابنه ني نماءو لا ليس لدي ابنه لا ليس لدي ابنه